وَمَن يَتَّخِذ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمَ مِن مِّنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لكم.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 من الشيء إن يفعل ذلك غدا إلا أيها الشاة الله وذكر ربك إذا نسيت وكل عسا أي يهديني ربي لأقرب من هذا عرشدا ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنة وزدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوه غير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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ودرى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما من الناس أن يؤمنوا إرجاءهم الهدا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا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 ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم وعد لا يجدون دونه مولا وتلك القراء لكناهم لما ضلموا وجعلنا لهم لقفهم ما وعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَنْضِيَ حُكُبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ الْبَيْنِهِمَا نَشِيَ أَحْوَشَهُمَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَجَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نُصْبَأ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 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم